ثوار مشينا ندرب شكن الطريق الصعب ابو سائر جو والبلب دمك والله علينا دين دمك والله علينا دين ثوار مشينا ندرب شكن الطريق الصعب ابو سائر والقلب دمك والله علينا دين دمك والله علينا دين بتحانون مكتوب اسمك عشبيين صغير والكبير يا ضي الشماري من جدك بستي بجنت الخالدين بتحانون مكتوب اسمك Larib, shake it up, origis, Abu Zahir Galip, Dhamma Kuala Dhamma Kuala الله علينا دين دمك والله يا رياض سيرين ثوار مشينا الدرب شجينا الطريق الصعب أبو ثائر جو والقلب دمك والله علينا دين دمك والله علينا دين ثوار مشينا الدرب شجينا الطريق الصعب ابو ثائر رجول القلب دمك والله علينا دين دمك والله علينا دين دمك والله علينا دين عكتافنا والله شلناكم عكتافنا والله شلناكم رياض الشمباري رياض الشمباري وإخوانه وإخوانه وإخوانه وإخوان يجمعكم يجمعكم خوض الرسول ودمكم ودمكم والله ميزور Mitä يا بشواد الله derben دربك درب العز اقسمنا والله ما ننسي اقسمنا <تصفيق> أترابك أرض بلادي ضح الدمو الغالي أترابك أرض بلادي ضح الدمو هالغالي كنا في ذاك فلسطين جاوم هالمحتلين كنا في فلسطين جاوم هالمحتلين نتتف لرياض